ثم إن مِن من بعدهن قرنا آخرين فأرسلنا فيهم رسولا منهم أن يعبدوا الله ما لكم ما لكم من إله غيره أ وَقَالَ الْمَلَأُ مِن قَوْمِ الَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَبُوا بِلِقَاءِ الْآخِرَةِ وأتركناهم وأترفناهم في الحياة في الدنيا ما هذا إلا بشر مثلكم ما هذا إلا بشر مثلكم يأكلون مما تأكلون منه ويشربون مما تشربون ولئن أطعت بشرا مثلكم إنكم إذا لخاسرون أيعدكم أنكم إذا متتم وكلتم ترادون وعذارا أنكم مخرجون هيات هيات لما تعدون إن هي إلا حياة الدنيا لموت ونحيا وما نحن بمدعوين إن هو إلا رجل يسترعى رَبَّ اللَّهِ كَبِداً وَمَا نَحْنُ لَهُ بِمُؤْمِنِينَ قال رب انصرني بما كذبون قال عما قليل ليصبحن نادمين فأخذتهم الصيحة بالحق فجعلناهم غتاءا فبعدا للقوم الظالمين ثم أنشأنا من بعدهم قرونا آخرين